Good on Rahunisak Belak a in el لا خلاص كدرك نقص عذرك ما يفيد من ملي اليوم حلو الحياة فلا حزن آه وأنا جدا سعيد. جينا في حيرة جربنا نار الشوك والغيرة يا قلبي كل ما صار لك خيرة بطلنا من هالحب وهالسيرة لا وعدنا وعش نار يا قلبي كل ما صار لك خيرة بطلنا سحبك والدم بدم بك غيري بقربك والكل يدرون راح سحبك والدم بدم بك غيري بقربك والكل يدرون شي قلون شي قلون راح ونساء راحا يشبلاء وانا ميت على